فانها لصوره مستنكره ان يخطو الشيطان ثم يتبع المؤمنون مع الاسد الشديد قراه وكانوا اجبر الناس ان ينكروا منه وان يسلكوا طريقا غير طريقه المشهور والله تعالى يحذرهم منه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه لا تصوهون إن لكم عدو اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا اي خلقا كثيرا افلن تكونوا تعبيرون افلا كان لكم عقل افلن لكم يحسكم على موادات ربكم ومولاكم الحق ويحسنكم من اتقاذ اعدى الاعداء لكم ولية لو كان لكم عصب صحيح ما فعلتم ذلك مواجهة المؤمنين بها تجعل المؤمنين في حظر دائم او على حظر دائم وحيث تامه وحساسيه بالغه لسان الشيطان الرجيم كما قال ربنا سبحانه يا بني ادم لا يسكننكم الشيطان كما اخرج ابو يسكو من الشمس عنهما لباسهما ليضيهما سوءاتهما. انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. واذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا انهم مفتدون وهنا يقول ربنا جسو على يا ايها سبينا امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنطر والفحشاء في كل ما تتنفشه كتابه دل وعلا فبعد أن ذكر فصة الأبوين وإخراج الشيطان لأما من الجنة وما ترتب على ذلك من الضوء والنصائب والآلام بيّن ربنا سبحانه أن الشيطان يسعى جاهدا في أغلال ذني آدم وعن كل الخيرات وإيقادات العداوة والبغضاء بينهم وزد منافذ الخيرات في وجوههم إلى غير ذلك قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وخيل لهم الشيطان أعمالهم تصدهم وكانوا مستدخلين. ودين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. في تغياظ تحمال المباشعين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب الحزة جزء وعلاقات وإني خلقت عبادي حلفاء كلهم وإنهم أدتهم الشياطين فيه وفي صحيح المسلمين ايضا بل في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه المؤكد رأس احدكم اذاه ونام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقده يقوم عليك ليل طويل فارقد فاذا قام فذكر الله ان حلت عقدة. عقده فاذا صلى ان حلت عقده عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس جسدان وفيهما اي صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل نام حتى اصبح ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رجل زال الشيطان في اذنه او قال في اذنيه ولقد حمل اكثر اهل العلم رحمهم الله نوم الرجل الى الصبح على نومه عن قيام الليل لا عن فريضه الفجر واحفاظ بعضهم فقال الامر يسع الامرين جميعا قيام الليل وصلاة الفجر وعلى اي حال حتى هم جمال النساء رحمه الله تعالى دوب الناد الحديث بقوله باب من نام عن قيام الليل وكذلك فعل التلميدي رحمه الله واحفاظ البخاري فقال باب من نام حتى اصبح لن يذكر اصبح لن القيام او لم يخص القريب وعلى اين حال ترى كم عدد المسلمين الذين ادنوا القال ان يبون في آبانهم ويستغدها كلفا لا اقول للذين ناموا عن صيام الليل فهذه سنة لكن كم عدد الذين ناموا عن صلاة الفجر الفجر ثم قاموا لا يكاد الواحد منهم يشعر بتانيث الضمير او وقت الشعور ولا يكاد يفكر في حره الذي ارتكبه في حق ربي اليه لأنه طار سحره ولم ياخذ بالاسباب التي تؤهله لصلاه الفجر لا يعني قريب الصفور ولا حد يموت مشكلة نحن يوم صلينا وهكذا يحترق لنفسه المعافية ولو كان الامر متعلقا بمصوحة شخصية او حاجه دنيويه لا أعد له رد فلماذا عندما يتعلق الامر بالله عز وجل يكون الانام والتسليم والتعلق بالرجاء والامال الكاذبه أنا تعتبر يا أود العصار صارت الله بجوارك في القرآن الكريم ونفعني وإنجاكم دماغي من الآيات والتفير الحكيم وشبه وضعيشني على الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه حمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ألا بعض فجم احتلق العلماء رحمه الله تعالى في نوم الرجل احتلقوا في دول الشيطان فحمله أكثرهم على حقيقته صرح لذلك القاضي غيار ونطره الفرسبي رحمه الله تعالى وقال لا مانع من ذلك لأنه لا, لانه لا يستحيل ان يقع هذا فقد ثبت ان الشيطان يأكل ويشرب وينفع فلا مانع ان يقول ولا مانع ان يصلف على هدن الناس الذي اتخذه وليا من دون الله عزوجل فيقول في غدره بالعصب أن يحمل البعض الشريعة على حقيقتها على المعنى الظاهر إلا أن يأتي قرينه تنقل الأمر من الحقيقة إلى المجال أو عن الحقيقة إلى المجال. وقال بعضهم دوم الشيطان كنايه عن سد غدر النائم. عن سماع النداء والحق وقال الضعب هو فلاية عن ملع غدو الله من العباطل حتى لا يتمكن من سماع الحق ونداء السوق وقيل إن معناه أن الشيطان استعلى عليه واحتقره واستهزه بغيه يقول عليه ويقول لا مانع أن يستفع نقضر هذه المعالي كلها وهل يعقل أن يرضى مسلم من نفسه أن تتخذ أذنه كريفا للشيطان يقضي فيه حاجته خاصه للنو الذي ينفذ بالمتالك والمحنيات والتعاريش وبهذا خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر دول الغائف فأنه يشير إلى امتلاح القدر وكل من تفتح بهذا البول الذي يحول بين المر وبين كل خير وحق وفي صحيح في عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيت أن يعبده المصنبون في جزيره العرب ولكن جد تحليش بينهم وفي روايه إن عرش الشيطان على الماء فيبعث سراياه فأدماغ منه منزلة أعظمهم كثنة أدناهم منزلا من الشيطان وأقربهم إليه أعظمهم كثنة وفي روايته إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا بينه وبين امراته قال في الدنيا وفي رواية فيلتزمه اي يحتضنه ويقول نعم انت نعم انت ولا تقر عين الشيطان بمثل هذا الامر الذي يعرض الاولاد للتشرب والضياع وبذلك تبرا الامه في بيناه في لقاء الماضيين وفي سنين نسائي سبب صحيح عن صبر جد أبي كاجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابد آدم في كل قريب فقعد له بصريق المسان فقال تسلم وتبر دينك ودين ابائك وآباء أبيك فقعد له بطريق الهجرة. فقاله فهاجر. كماية ولا يحول بينه وبين ذلك شيء وهكذا قعد له بطريق الهجرة ثم قعد له بطريق الهجرة ثم قعد له بطريق الجهاد فقال جاهد والجهاد جهد النفس والمال النفس طبيع والمال يضيع تقاتل فتفتن فتنجح المرأة ويقسم المال فعطاه فجاه فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنه من سد نوافذ الشر أمام الشيطان الرجيم وعطاه وعطاه مولاه له الجلة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أفى الله بقلب سليم وهكذا في المسلم ترى الشيطان يقعد على ناصية كل طريق من فوق الخيرات يبذل غايه جهده ليمنع المسلم من سلوك هذا الطريق اولا فان غالبه ودخل في طريق الخير صدقه فيه وعوق وشوج عليه بانواع التشويه والمعوده فإن عصاده خير مثل النبي وإن عصابته فتك وانقلب على وجهه فتر الدنيا والأخير ماذا يحدث الله انت عرفت الحق لماذا تعرف عنه لماذا تنفذ لو قدوا قوتهم على الحقيقة فلم تتجاوز قوة ضعوبة كما قال الله سبحانه يا أيها لا تضرب من دون الله لن يخفوا زبادا ولو اجتمعوا له وإن يخفهم الزباد شيئا لا يستنفضوه منه ما قدر الله حق إن الله عزيز فيجب على المسلم ان يتفقنا بهذه الحيلة وان ينجو من هذه المكينة فلا يخاف الا الله فإنه سبحانه هو القوي القحار انه يستمر أليس الله ذكاة عضبة؟ قال سبحانه انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوا لي كنتم مؤمنين يفعد الشيطان من مسجل على ناصير الطريق يمنعه من الدخول الاتداء فإن دخل بعدما غالبه يمنعه عن مواصله العمل وإتمامه فإن غالبه وأسمى العمل وطار في الطريق إلى نهايته قيل له ما يبطن أخرى من الاعجاب بالحمد والرياء والتسميع وغير ذلك وهكذا لا يمل الشيطان ولا يغفر ابدا عن اضلال الانسان تحريفهم لكل مسلمين